ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ مَتَابٌ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ مَتَابٌ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ولم يكن من شاكرا لانعمه شاكرا لانعمه اجتداه وهداه الى صراط مستقيم اجتداه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين, الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن فَبعَِّ فَئِبُ رهِي مَحنثَثَُّ أَو حَنَ إلَكَأن تَبِ مَِّتَائِررهِي مَعَلثَ وَمَا كََ مِنَ المُشكين وَمَا كََ مِنَ لممُشْ انما جعلت السبت على الذين اختلفوا فيه انما جعلت السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون وان ربك ليعكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وجادلهم بالتي, هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن عَلَّمَكَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَرِيلِهِ وهو, وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِن عَا دَتُ سَعَاتِه بِ مِسمَا فِلَتُ بِ وَلَئِ صَبَتُ لَهُو خَيعُور للِ الصَّابِرين وَولئ صَبَضتُ لَهُو قَعُور لل وَمَا صَبَركَ إِلَِّ بَِّ وَأَبِرَّ وَمَا قَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمكُرُونَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمكُرُونَ إِنَّ اللهم عل الذين اتقوا والذين هم محسنون ان اللهم عل الذين اتقوا والذين هم محسنون